فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا التي كنت تسعور نحن اولياءكم في الحياه الدنيا وفي الاخره نحن اولياءكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهين انفسكم ولكم فيها ما تدعون وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دعا هو عمل صالحا وقال انني من المسلمين ولن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه والسيئه ولا, ولا تستوي الحسنه ولا ادفع باللتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ادفع باللتي هي الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم وما يلقى صبغوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبغوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما لَوَّنَكَ مِنَ الشَّيْءِ فَلَنَسْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَاتٍ لا تَسْدُدُولِ الشَّممس وَلالِقَمَلِ وَسْددُولِ اللههَِّ خَلَقَهَُّ إِكُ تُمْ إياهُ تَعبُدُول ل تَسْجدُولِ فَإِن يْتَكْ بَووفََّينَ عِنندَوَبِّكَ يُسَبّبحونَ لَهُ بالِالَّْنِ وََّهارِ وَهُم لا رَبِّكَ يسَِّحونَ لَهُ بالَِّيدِ وَ نهارِ وَهُم لا يسأمون